ولا تكن القران للوقطاءله كما قال اتباع لجهم المؤتذ ولا تكن اصلا ولا تكن من طور الله ولا تكن في ضيف مما ينكرون فهل يجوز حذف النون او يجوز اجوار ولا تكف في القران بالوقف طائلا ارسلوا الجماعه يقولون في القران انه كلام الله تعالى وكان يكتفون بذلك اول يقولون القران كلام الله فلما تكلم المقتلع في صاله وهو منذ ان قالوا من منازله واليه رب على أن أهل السنة إذا بدأ مبتدع في بسر العين يجب على العلماء وطلاب العلم أن يبين للناس ذات وأن الفتنة تكون في السبوث عن البدع وليس في تشعوارها وبيانها وبيان الضلال أحد فما يزعر بعض الناس اليوم من أن الفتنة تكون بالكلام في أهل البدع وتكون في تحديد البدع هذه الصورة هو مجزء بل إنه بكيف تميز السنة عن البدع والحق من الضاطن لا بد من يكش عواج الضاطن ولا بد من بيان السنة ماهي والبدع ماهي حتى يبقى على ناس الحق فهل السنة والجماعة القرون إن القرآن كلام الله وعشان ارى ذلك على ادله تشريع منها قال الله عز وجل ويا اهل من المشكين التجاءوا واجروا حتى يسمع كلام الله والمراد بذلك القران حتى يسمع كلام حتى يسمع كلام الله ووجه دلاله هذه الايه فيها الرد على الصالتين الضالتين في مساله الكلام والقران وهما الجميع والمعتزنة وهؤلاء المعفز والأسائر وهؤلاء المعوّل فيها رفع الجميع من جهة كلام الله وجه إلى الآية يعني ما وجه إلى أنه كلام الله يعني نعم أتى يسمع كلام الكلام الله الكلام ضيط لله و هذا يقول أنه كلام على الحقيقة و ليس أنه غير التكلم و أيضا لأن لأنه لأنه جر لحظمينه تصديقه عن حقيقة فجل على أنه كلامه و يعني جل على الحقيقة و ليس مجال كما يقول لهم ذريعا ففي قوله يتقال يسمع لأن السمع يقول للصوت والحرق والأشابة من يتلو الكلام وإنما هكذا بشروع ولكن قال هو كلام النفسان ووما تستطعهم بالنفس من رئيس صروق ولا حرق فقوله سبحانه او الرساله يرد على ان هذا الكلام بصوت محرف لان السماع لا يكون الا للصوت والحرف ولا يكون المعنى القريب للنص او السلام المستفد ولذلك اشار الله ترك كل هذه الاشياء في يرد على هذا الكلام بصوت رعا من هذه الآية من أخوض أيضا ولا على ولادى هما رضوها ألا منحكم أعطيكم الشبراء وأقل لكم أن الشبراء لكم أعجوب مبين ولادى هما الندار يكون بصوت رعا وإلى الضيور تعالى ولادى ينرى من جال المسور العمل وقرروا بسلام المشيجة الندار هو المسجحة لا يقوم بالله بثورة وحظة وأن القول صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن إن شاء الله من قرأ حرفاً من كتاب ذلك فله فيه حظة من قرأ حرفاً من كتاب ذلك فله فيه حظة فسمي كتاب الله حروفاً فهذا في حظهات أشعر كل هذه الأليلة وغيرها فيه ردها الأشار ببيت لشاعره وليس بك الشاعر حصنا وإنما هو شاعر مصنع وهو الأطفال حالب يقول قلت الكلام نعم إن الكلام تشكوها لي وإنما يُعل الكلام على ما فيه في الفؤال وفي القلب وإنما المثال الدليل على الكلام وليس أماه متكلم وهذا وقت مجال ولذلك فيما يقول المثال قد يأتي بأعجابه هل يلا أول سادة السفات على سادة السفات لربنا سبحانه وتعالى وبعد ذلك أشعره إلا الأشادة فلقى من فرق هذا السنة والإشبار وهذا أضاف إذن كلامه السنة والسماعة في القرآن أنه كلام الله وكلام الله منزل وغير وغيره قال سبحانه حال مين تنزيل حجام الله عليه الصلاة والإذن عليك وان انه لتنذير رب العالمين نزل به الروح الامين على قلب سيدنا محمد المنزل برساله عربيه قويه فماذا لم يخبرني انزل هذا والله ان عندنا ليله مباركه انزلنا في ليله القدر وما هي هي الا ممكن يا جاءت وقوله في نهي الاصرار ورسوله والسنه وركن من العيد منصور وركن من تعويض السنه والعياذ بالله فاحذر ان تكون مبتدعا والامر لا يسلم واعرف سبب انباب وقوع البدع هو ما هو الجهل واتباع الهوى ولذلك يحرض اصحاب الفرق الاحزاب على عدم تعليل الافراد بالجهل حتى يبقى على فتعه وتعصره وولانه فتلاحظون ملياته إلى سراته وهو ظلم في حماله لا يبقى شيئا في شريعة للعالم وإذا تكن من في أمر لا يبس من الإسلام والجمعات والجمعات وهذا مقصور لا يبقى إلاكة عقوية وإنما هو مقصور حتى يبقى القوم على عماهم وعلى أخواتهم وظلالهم فأرحوا وهل فوجد السماء هناك فأرسامية قالوا إن الله لا يفعل وعدوا ذلك كمال النص الكلام عدوه نص قالوا لأن الله لو تتكلم فتتكلم بلسان وشكتين وإسلام وهذا فيه مشاهلات بالفق فأراجع من الزهد الله عز وجل عز وجل عز وجل من خلقه فوقعوا كل تشفيه و... والتعاف يقول مثل هذا المضاعب كما يجب أن يشعر الله سيدنا أبو العباس سبحان الله يقول كل معاصر المشفى ولو كذب كل معاصر مشفى ولو كذب يعني شفى الله بفضل أنه يتنب, يتنب, يتنب في الإنسان وشفتين وأنه كان يتطلب كذا فحمله هذا تشفيه في ذلك إلى أن يحصل الصفة فيه في الضائج كل ما أطلب شبيل فيه وهذا جزاء كل من تلك سبيل في نوصل الحق غير أن يستمع بيثنكه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا في جميع المجالات سواء كان في المعتقل أو في المنهج والسلوك أو الدعوة وخلوقهم وخلوقهم وخلوقهم في سبيل الله كل من تلك سبيلا لم يسوه محمد أو محمد صلى الله عليه وسلم مهما حصلت بياته فلاودة كسب الأعاجين والطرورات وطموريات يستشف لها وليات اللي العالم تبعين بني؟ هذا يحملنا ويحضر بنا إلى وجود متابعة المصور صلى الله عليه وسلم في كل أمر الأمور في الإبادة، في, في دعوة في جلالة، في أهلاف في المعاملات، في الرئيس المعروف ومعنية المؤكرة لاودة للسجعة وعليه السلام لأنه هديه محسن الهدس وهديه خير الهدس صلى الله عليه وسلم ونجدنا في المقرآن كما كلنا الأشاطرة يقولون في كلام سائدنا وكلام الثالثاني وعندنا في الواقفة وهو لم يتوقفون يقولون لا يكون القرآن المخلوق ولا غير مخلوق وهو لي أتحول إما كبيره سبحانه رحمه الله غير بالنبياء لأنه لي لأ أتحاق ومن قاله أن القرآن مخلوق كبار ومن قاله غير مخلوق فقال إبتالعاد لأمدى القرآن كبار الله منذل غير مخلوق قال وَلَا جَفْتُ الْقُرْهَانِ الْيُوَفِّقَ إِلَى كَمَا قَالَ أَكْبَاعٌ لِجَهْمِ الْجَهْمِ أَكْبَاعٌ لِجَهْمِ، الجَهْمُ هو بص وعنه أخذ بالعقل هو عن شيكة الجعب ابن جرحان وكان الجحل يقول إن الله صحيح وصلا لن يشكب ولا يحب لن يشكب إبراهيم قليلا ولن يكلب موسى فيه معادل الله حدثنا على الارض واتقم الله إبراهيم قليلا وكرمه الله موسى فيه وإذا أجد الجحل إلى ذا الله فاردان الله يشكب إبراهيم قليلا ولن يكلب موسى فيه فخارص صليح الله رأي فكان حين من أبيل البقر قال لهم أبي زيادة الفتر أبيل العراق لحمه ربا في زمن الجهد أنزلهم في يوم عيس أرحى ورحى بيه أرخل من طرف يوم عيس وقال فيهم الناس ضحوا تقفر الله ورحياتهم فيذل الضحل اليوم بلجاة الجرمى فإنه زعل أن الله لن تتكلم موسى تقريمه ولن يستهل في قرآهما قليلا ونزل في ذرها وشكر ذكرنا مثلا لي ابي القرد الفردي كذلك ذكرنا له علم بتاع رمضان في الصلاه في مبا ف الجهل والجهل هذا اقرب بدعه من الجهل وعلم ان اصل البدعه هو الجهل ولكنها ممكن الى الجهل لماذا نعم لا. لأنه هو الذي نشرها وعذاعها بين الناس وإن كان المؤسس أنها حقيقة هو شيخه الجعب في درها وعزاعة وعزاعة فيه. فيه في هذا الجهب هو الذي نشرها وعذاعها فنسل فيه ونجرى من الفين في النيابن أنه من شغل تسمية أونه له أن تمره جهن ولما ضطن إليه أن هنا تصير جهنم ذكر المتنبي الاوليه كان الله اشتق له اسم من جل وهذا مشرك من البدع اليهوديه النصارى حتى الاسم صار فالحال وصار طاقه عوض ولا يرضى من الحال لذلك بين ان تغير بعض الاسماء تغير اسم صقر وحر ومر وغير ان النبي الحكم فغير صعب إلى سهل وغير الضارة التي تذكر إلى زينة زينة في الشجرة فقال كما قال أتباع المجهد وأسجح أتباع الجهدية هم الواقع وغير المعبورين وأسجح الأسجاح والتسهل المزيد يعني تساهل وفي نصف وفي نصف وأسمعوا يعني سمحوا بهذا وسواء سمحوا يعني تساهلوا أو سمحوا بهذا وكله وعد لذلك لا يجب السمح لأهل المدع أن يتكرم في مساجر أهل السنة أو في مجال أهل السنة والجماعة ولا يجب لك يلقي أن تخصر في مكان أو تذكر في, في مكان في أهل المدع لأنه ليس بجناب أن تذكر أنت تحقن بالك و تصل إبعاده و هو ينزل بالك وهذا لذلك تغول حكامك أنت تحقنه و ينزل هل حقرنا شيئا؟ لا حقرنا شيئا و إذا ينزل أنت تكون أجموه المطيئة في الضوء على السنة كما تركنا فيها و حوزنا بالله صلى الله عليه وسلم فيه. لا اصل الاستدامه الدينيه الجا لا هي كذا رجعوا ولا زياده يعني كذا مثلا الاستاذ او كده بسيط الصلاه والمشيان يعني ان تكون خلو لين سلاه رايه النقي لا تكون مخنوق ولا بالوقت اتفق والواجب ان تكون كلام باطل غير <تصفيق> قال أكثر في بيت الشغير قال إن الكلام وإنما جعل البرداء علامات الكآب Vorteil إن الكلام وإنما جعل البرداء علامات الكآب普 كبير يعني كلام في النفس انما اللسان لا يتكلم ان هو دليل على على وجود الكلام في النفس انما الكلام في النفس هو اللي بيحصل نعم استغفر <تصفيق> الله وطلب من الله ولا تضيعوا هذا منا من هذا في النساء إبا إذا من المناجم عندنا ثلاث الأول اقتصريه بأن القرآن مقرآن وهذا قوم الجنية والمحتزنة الجنية نسبة الجن والمعجزة نسبة واضح النهار وثمه بالمحتزنة ليس مستفى إلى شيخهم وإذا مستفى إلى فعلة شيخهم فالخوان الصم بالخوارج لأنه يرد الصروج على على الأنم لعامل خالقه فيه السنة والقراطورية والمعتدل في ذلك والمرجمة صم بالمرجرة لأنه جاء جبهةً هو التأخيص أمه روح الله قاره أرجيه وأبراه جاين نكتره والصلاة هو تأخير الأمل الذي يصم فيه وكذلك المختلف تأخير العمل على المثمدين كذلك المختلفة نسد إلى فجل تتعروها فارقوا فيها وبينوا على السنة وذلك إذا أتكلم الإمام أبو سمين الحمد للبصر الإمام على السنة في زمان في البصرة لأن المختلف الكبير أردهم في النهر السنة فقام مواصف الإنعظار قال له بل هو في مسكلة بين المنزلين لا هو رؤمن ولا هو كابس ولكنهم مخلّلوا في الناس يعني كيف تلا هو رؤمن ولا هو كابس؟ كيف أن أعطم عليه؟ قال كذلك بيض من الدني ومع ذلك بالتجارة هو مخلّلوا في الناس وهذا كلام بذلك المرطة من الرجال النفس وعلا ولكنهم مخلّلوا في الناس يا اخوان والله والموالي في الشفره انا كما ان شاء الله او تعرفون شنو هذا القاع التوابل التوابل توابل وكل شيء يا اخوان بشكل عام هذا يعني او مثلا سنه السنه لا يسون مثل المسجد حالونا كده انا قبل المسجد اللي حد يبني مثل المسجد ده ليه المسجد محل لنقص والعين لكن حاليوك المدخاء لا صعب فيه ايه رقم الى الغابة لكي تقوم بسرعة هو لا صعب فيه فلانت الله وانه لا صالح هو إن شوى الناس منذلت عند الضائر والعيش الذي يبقى الهولاد الوجه وهذا الوجه هذا الوجه صفحه ليست الوجه أمامه ووجه مصفاحه هو وجه واحد كما انه لا تقول لك خزانه إن الله قال ما جعل الله رجل من قلبه في جهة قلنا عجسنا القرحة للعلاة وقل الله إما سنين وإما سنين إما السنين وإما سنين قال رحمه الله مدى الثاني التوقف فلا يقاني أذو ولا غير أذو وهذا أقول الواقع وقد أشعره للجنة القول الثالث قول من يقول لفظي بالقران مخلوق وقالوا ان قول لفظي بالقران مخلوق المفقود ولا غير المخلوق يعود الى المخلوق لفظي يعود المخلوق بالقران مخلوق وهذا الذي قالوا ياalto didukan alquran makhluq wa hadha huwa qawl jahmiyyah walmusi wa lam khaluq alquran almakhluq lakuna ma'da sa'a fa yakana athuru anna almakhluq alqur'an fa la taw aljami wa am in kana yasulu anna qawl alqur'an الذي جاء الذي كتب من القرآن المخطوط والورق الذي كتب في القرآن المخطوط هذا الخوض ايتها بين الاعداد ولكن ذكر قوم كان كبار ولما قال ذلك الخليفه عمر الفار ان صوت القول محفوظ حجره الشيخ محمد سليمان الذهني ولم يقل الخليفه بدعه وعشاء هو عبد الله ولكن خاف شريكوه محمد بن يخلق أن يفتح بال بالفدع فهجر المترك لمجرد أن يفتح بال بالفدع فضر أن يجع وأن الأصل لها وحذره تنبيل شديد حتى باقره فعلي البلد وتركه من صرف ولم يحضر له أحد إلا مسلم وكان يحضر محفاً لعنه الحكة للوارع مع أن المخالي لن تقارب طول الجنمية والمتدر التأكد وإذا ما فقط قال لفظاً ربما يفهم منه خط الجنمية والوز وهذا بعد المصرح كان عنده شكاً بحماية جلال التوحيد والعفاق وصياد جلال التوحيد حليل يكون شوقين في شك ولو كان مجرد صوره دليل بالصوره يبقى هذه اقوال ثلاثه التضريح بالقران علوم وعلى قول الجمعيه سواء والجماعه استن لا المعقول ولا غير المعقول وهذا قوله وهذا قول الواقفه والحق لاما كلام احمد بن عليه بالجمل والثالث لفظي بالقران مقروء وهذا اختيار على قول هو القران ولكن لا بد لا بد من التخصيص ما قال لا القول لفظ وهذا المعقول هو ماذا قصد ان قصد الصوت والحداد والورق كما قال الحكمه والله الصوت والاحرف والصوت القاري لكن ألم أحيبه قول البال قال رحمه الله تعالى فإن كلام الله باللظ يوضع إذ بينهم هذه أحوال الناس في القرآن أحوال الناس في القرآن مخلوق ولا أقول مخلوق على غير مخلوق ولظي القرآن مخلوق قال النظر رحمه الله وقل إذا جمع الله للصدق جهوة كما البدء لا يغفر وربه فألقص قال رحمه الله تعالى في البيت السادسي من حاليته وقل يتجمد النار للصدق نهرانا كما البدء لا يغفر وربه فألقص وقل يا عجاء يوم السنين قل وإذا ارتداء لكرياء تتاهل في ذلك أعجب لأن خل السنين يجمر بعض الجسم ولو يرفي عضل مقبلة إلا صاحب بالعرض قال عرض نحتك المتحدث إذا رأيت قول من يتحى جولة من عام فعلم أنه مستفح بغضاء وقل يا تجدى التجلي هو الظهور قال سبحانه فلما تجلى ربه الجبل جعله وقره تجل للجبل جعله دكا وخرع موسى صريعا تجلى يعني ظهر وقيل اظهر الله جل جلاله للجبل بقدر الحكم صار فدك الجبل جثمايه وحين تجلى الله لخلق جهرته هذه هي مسألة رؤية للجمهولية ربهم جل على كل جنة وهذه هي مسألة الثالثة والرابي لو اتكمل بمسألة الكلام وأرضت عليها مسألة أو رؤية لأن هذه المسألة من مشتب النجاح المتسجحة فيها مراحل السنة ثلاث مصفات رواجع خصوص الكلام والرؤية و... والاستوى ولذلك لا يكاد يأخذوا قصمتكم من قصمتاتهم بسنة الجماعة إلا وراء توصلون هذه الثلاثة أفضلهم وهذا يبقى علمنا على أن أعلى من الناس في الواقع من العلماء لأنهم جدلونها فيما يمس الواقع وليس فيما يمس الخيال أنّا حينما حظّروا رؤيبان من طاقة الجماعات والمحاصرة كان رامنا نسنده وشده في هذا الشديد فلما جاءنا بكنا وأظهر الثاني من الجماعات المحتفظة صار صنع الأقيل وكان ليه وأن يكون الأقيلية من الدور لأنّا على مدى يوحفظون من جاء بعض الظوري لأنّا يتحدّمون أن لأ دائما أشيرون في السلام لأنهم يعلمون أن الحكم على الشيء يفرح عن الصهور ولا يتنون أنه بس ظهر متارك بالأرض ومسألة هذه المسؤولين وقموا في الجنة سبب في الكتاب والصنفة وأجمع عليها على المسلمين هنا نجد في الكتاب من يكون الأسئلة للقرآن على الإبارة من الجنة Kudu hri yon vajre nisamaza, ila vajre nisamaza, vajre nisamaza, vajre nisamaza, ما وجهت لنا بالآن تذكرت لك الآن النظر رضي في هذه الآية القيامة بالإله والنظر إذا رضي فيها لأنه في ضرورية عين الرقص والرقص كما بيان الآية وجوه اليومية من الرضاة إلى رضي أنا الرضاة أما إذا رضي فيه بين الرضاة التأمن وكذب كما بقوله سبحان أَفَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُونِ السَّمَاءِ وَالْعَرْضِهِ وإذا عُذِي النظر بأنسه فإن نُرْهِينَ الْتِضَاءِ وَالْتَوَرْضِهِ كما قال سبحانه وتعالى عن سبحانه وتعالى أنهم يشعرون من نُرِين نُرْهُونَ لَنَتْتَبِسِ مِنْ نُرِينَ يعني يستغرون الرُّهِينَ يقول أنه في أفيل أيها الدليل على أن الله أعلى من المنزل لرابة وقال <سؤال> لهم <use>. ذلك الحلق تسجد على هذه الأسفل وقال لهم هذا دليل على أن الله تجادل الجبل والشكل من الخلق هذا فرأي وقال لهم ذلك الجبل نعم لذلك وقال تجادل أي رفض وظهرت لهذا المنزل للمنزل الأسفل تجد رجل هذا يجب أن يكون هناك وللأمر الخطر والأمر الخطر والأمر الخطر حرم الله تعالى يا جزر الخطر في يوم الأحشر عن مدى الجزر والإسماء الخلاق ألف الجزر فقط ألف جزر فقط حياتي لا أستاذي هذا قال الله رحمة الله ورحمة الله موسى لأصدق يتعلّل مع علم الكبير فأما الستجنان المتابع على أنه يجوزه على الله تعالى في الدنيا بالعين فالسلام الله فلما تجلى خطوه بالجبل جحله ذكا لأنه لا يدف أحد مقياة الله عز وجل في السبب والله جل وعلا قال في الصلاة والكتابة وما كان لمسأل أن يكلمهم الله إلا وحيا أو مورا حجاء أو يرسل رسولا فيوحي حجرني لما يسأل فقال الله أو مورا حجاء ولما سأل النبي عليه السلام هل رأيت ربك قال نورا ان راته وايما اقام النبي عليه السلام لو كشف الحجاب عن وجهه لا حرقت شمحات وجهي من كيديه بقدر وكل المخلوقات في متناه نور الله الجلال وتحت نور الله جعده وريحه فلو ده يمكن ممكن نقول عليها ضمنه لا احفظ كل مره يبقى هات نعم سايسيه سايسيه لا احفظ احفظ ربنا ربنا يتجلى بواسطه هذا الجبل كي يعلم موسى أنه لا أحد يخطر على أولي فلاسة أنه كانت كثيرا ما هو يقول جوجل المخلقات معناها من المخلقات الأولى ولكن هذا ليس كثيرا هذا قد يكون بمن كون بس حفظا قد جاء الصبيحة ما يجعله يأخذ ذلك وما كان يتشغل أيك في ممضافي إلا رحيا أو موراكك لو اكتشغل مجال عن رحشة لأعرف الصبحات الرسيني مجح لديك بس وقال الله عليه السلام وعلموا أن أحد الدنيا ورفعوا يعني جد جد وعلم فمن أجل على رؤية الله عز وجل تجدون منه في الجنة أي من قولوا سبحانه لا لا لا لا جنة. في سيتم لا الله عز, عز وجل الاراك لا تدرك الانصار فاخبره طاوليا فان هذا الاصل هو الجدار والجراءه عليه انحاطه في الشد ولا ينزم نقول لي الاجراء والقنطره قالوا ما هي الاجراء ينتظر يا الله قال لا تذكر الأرصار يب إذا كانت لا تذكره يتبئينا أيضاً لا ترع فقال العليم أهل السنة ليشترده يا رجل الله وغيره فقالوا بل إن نفي الإدراك من أجده الرؤية لأن الله نفذ من راجع وحبتها الرؤية والرؤية لا يسمعها الإدراك فأنت هذا الأمر ولا دفن إكباع رجل إلا النافية الرؤية لا ينطي حل المعارس بل هو من حديثة الحل المعارس وإذن الأسفة الصريحة على من يرون ربهم جنة وعلا في جنة للذين يحصل الحسن وزيعة في سورة يونس نعم واجهة لذلك الآية التصار تفسير النبي لها وهو الجنه دار النعيم نعم جماعه المسجد في طيبه مدينه منوره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحسنه الجنه والزياده ان نرى الى وجهه الكريم ولذلك علم عن افضل نعيم في الجنه وهو الجورم التواريخ والطعامات لا اللحم غير مما يسلق حور رجل كان فالدور من مهنون مهن إن بآظم الحين مطلقا هو رجل الله عز جنة في جنة قال الله عبادة من رأسنا إن الله نعلكم لعباده في جنة يا عز الجنة إنا لكم معلية وإذا أبتم جزكم فيقول يا عبدنا ألا تضيفكم هنا وتدخل الجنة فلا رسينا أعظم وصف يجريك إلى وجه النابئة ومن يوم المجدع الجهدية والمختلفة ووافقوا على ذات الشهدات احتجت بيوت أهلا من قبل المجدع له رؤية الله عز وجنة للمؤمنين المجنة وهو أعظم معين أحد الجنة المفرعة لا يساوي في الحيث ومن أفضل الضوء في المرسل قوله تعالى ولدينا مزيد هذا الظلماء هو رؤية الله عز وجل في السنة أما المسلمة فالأحاديث في ذلك متواسرة والأحاديث المتواسرة عدل بعض الظلماء أربعة في الصحيح ومنها الأحاديث الظلم والذي ذلك حديث نعم نعم احصى حديث النبي صلى الله عليه وسلم نعم والله أعلم صحيح ان الذي صلوى على اسمه هذا انكم سترون ربكم كما ترون القمر ليله البدر لا ضرا هونك في بعض الضوات لا تضارون باستخفيف لا تضارون الزعنين لا تضارون من الضيب على الضيب لا تضارون الضيب على روح كذلك عبد الرجل بل تب يراه بلا مزاهمة ولا تضارون الزعنين وإذا قالوا فيه فيرى جميع الخلق المقاومة في الجنة يتزاهمون على ذات وعندهم الحديث لا ترامون فاصل أن العقل المجدر أن المحدور الصغير قد يرام الإنسان بنيوه مزحف فكل من يسمع عليه مصمر يرونه من لا يرونه يرونه هل يتزاهمون على أولئك؟ فهذا في حق مخلوقا الصغير فكيف تبحث بالكلم العديد العديد الضرور المليل سبحانه محمد وهذا العديد الحديث للأفزاني بجل لكره الضرور رحمه الله في كتاب العديد حال الأرواح إلى مجال الأطراح حال الأرواح يعني يعني مجال الأرواح يعني مجال الأرواح قصت عندنا من روايه السيده انه كان القدامى لا يعبوا بالشمس يعني مالهم فتطور في الجي الغذائي فقال الله سبحانه المستو بالنسبه للطاقه للضوء الاساس وهكذا وصل الى مجد ان يعتمد بشكل شويه شويه يعني يتجاوز حد الشغل حتى لو تطالب بالنسب بين دال لوج ذلك والله هو سيال النور حتى ولاه لا يغشى يا استريق رب العالمين رب العالمين ف قال المصيف في حال الارواح لاذ الارواح هذه الجنه صلى الله عليه الفضل الى الجنه قال ان احاديث التحذير من زي الغل رواه اكثر من 30 صحابي من صحابة النبي عليه الصحابي هو حديث متواجس إذن إذن ثمث الطريق الاختام والسنة وأجمع الظلماء على رؤوس المبنية رب رب رب جاءه ومما كان نعطيه هل يرى هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه وليل سنة عراج؟ وخارس أبنى رمائدة رأى ظلماء لا يرد المساعد لأن حديث المعباس، بل أنفة ذريا، أنفة ذريا هي عالية مسلمة العالمة وبعيد ومن أنفة الحديث الظرجة، فإنه يقول إن المقصود بالرؤية، رؤية عيني القلب، ولا تعيني الرأس لماذا؟ هل هل نقول على ان الرسول لم يعرض الى الكون ولا تقر على هذا الحال ما تحدثكم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه فقد دعى الله تن في ال هل معنى ذلك ان تسب الاعضاء لا روح ولا روح اصلا بس وليس عال كيف رد على الصحابه الاوائل المسلمين البخاري بيذا يتحدث فبذكر عبد الله بن عمر لله عز وجل ان النبي صلى الله عليه وسلم بعمره رجع فقال اشهد الله الرحمن الرحيم ماذا راى رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلتك كيف ترد قول اخيك الان ثم ان اعطى وقول شيخه من اهل السنه الاعراض تعال ما دلال منه كيف تقول ماذا قال ابن عمر قال لي بسرعه ما قلت له والله سنهي هذا الورع واحده خلاص هذا طعامه رحم الله عبد الرحمن والله ما اعتبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تسب على الخطا وانما على الذنب وذلك في بياد الحمره وفي له منين رحم الله عبد الرحمن عبد الرحمن قوله تعالى يا هل ترى هل نم ولا لا تجابون العذاب لا تجابون العذاب رحمه الله وعلى الله الرحمن والله مع رسول الله رجل في رجل خطر وهذا نظر وسلف الكلمة عليه وهو المستنبط لو رسالتكم يمين الرسول جاءت الكلمة اي كذا يقول يسين قالوا اذا راجعنا البيان الثاني في المساله واي كان راك 1350 عليه الوضوء قال العلماء ذلك ولكن اصغر عن هذا الاسم كما قال قال الكلمه المطاوله لدى هو المساله قال رحم الله اوعى العدلاء من الذي كيف تقول عليك وإذا أخبرك من أحد السنة كيف تحرص على ميدا يديك أن يرى الشعب الحق وأن يستقيم عليك ما المجد أن يرى الشعب الحق يرحي يا رحمة الله يا رحمة الله يا عبارة الله فيك يا عبارة الله فيك هذه الكلمة تبتلنا بلو أما هذا الجفع للنرى المعظمين ذلك ما قال لنا المذلبي والاعراض منال السنه على سبيل التب هي يعدد بعضنا البعض وي وينادي بكم يعني حفظه الله وكرم عبد الله رحمه الله ابو عبد الرحمن الكلمان يقول على غير رحمه الله هذا كده وعيسى يقول لا ان الله رحمه الله ابو عبد الرحمن مش كلا ان هو ان هو خذل من اجل هو الاول هو الاول لا لا لا ليس شيء ايش لا تكون مرتفع عن الطير غلابه الشر فقد قال صلى الله عليه وسلم صححه البيهقي وصحيحه قال على كلام ان من الناس ذاتي على الطير مارقه الشر ومن الناس ذاتي عن الشر برواض لذلك نحن أسأل لكم أن يفتح خيرا لا يفتح حسن المشخص وعيان المشخص إبا إذاً مسألة رؤية ثابتاً في التالي وشنة وشنة وشنة أما رؤية النبي الصلاف هي خلاف ومبين السلاف وهذه ترحل التشهد بهذه الشلاف على أن الصحابة اقتربوا في العقيدة هل هذه مسألة رؤية النبي الصلاف الأسلام الأسلام والمبينية والتي تقريبها يعلمون ولكن ما يظنونها يرونها دائما بعد المساله رؤيا للمؤمن ربهم جل وعلا ولما بينت البيت الثاني عن ذلك هل يعاقب خلاف الصحابه في مسائل خلاف المسائل جماعه عمر ورؤيا لذي ربهم العاص هل فلان لذلك على جواز فعل العبيد القادم ليس ملك لذلك من الصحابة العقيدة الصحابة عزيزة الواحي لأن الله قال في الاختلاف العقيدة ولا يجب الاختلاف فمنهم مجناء ومنهم مقصر ولو شاء الله محسن له ولكن الله يقع المعينيه فألا بدأت تضارك الذي يكون مصد فيه واحي والباب الواس وفي أيضا بمحكنا في خضرات البحث المتحدثة من السلطة الولياء بحال الناس ورؤون ربهم في رمض المحصر مؤمنهم ومكاثرهم ومكاثرهم ومكاثرهم ثلاثة لهم في هذه الحالة القول الأول أن جميع الناس رؤون رؤون القول الله أنهم لا يرؤون أنهم لا يرؤون إلا أخوزهم منهم تبريشها ثمرة ليس فعلا ثمرة لذلك أرد ملاك تنم فيها حصرة لا ملاك اي مطلب المعصرات يعني يعني التصوير وهو التخطيش حصرة إبعا إذا في مساءة مجلسة من الصغفة مقرص صغير أنه علي الصغيرة لن جرى ربك الوزة المعارض وهما قدوه عز وجل لماذا تنبع العلم في ذلك؟ هل تنبع الأحواء ولا تجد هناك عص يوذب منه الرجاء؟ هناك عص فقال له عز وجده ولقد رأى مزلساً كفر عند سرط المنتهى فنادر رأى في صوره ولقد رأى الضمير في ألهاب فنه يعول على الضاب أم على جضابين عز وجده؟ يرقب على حماي وعاني الضماث ولكن الكفل وضع لي لأن أول مياس وجد الدنيا أهل السنة والجلس لله لأن يحرق في الدنيا الجهنية والمعكزة فإذا يظهر في الدنيا ولا في الأرض الصوفية وولاة الرافضة قالوا يظهر في الدنيا وفي الأرض وإذا يظهر في الأرض وأمر أموت وإذا أصدقنا فالصلاة من هذا يبع ومسوا هذا القوة من المعرفة الله والنبي صلى الله عليه وسلم قال إني إن عيسه قال إشتراك فقال يا أبو حمد تنبي فيما يختصي في المعرفة فقال للسلام حتى احسستوا جغلتنا من ميت المجيز فهذا قلت على جهاز أولي الله يأخذ الجلبة من هذا وأمع في اليقظة بسم الله الرحمن الرحيم. بين هذا الرجل والحج هو الذي من الله تعالى بذل الأجر. نعم. و هي مثل أن يوضع على نفسه و أن يسمع الأجر من الله ثم يرضى الله ثم ثم ثم يأتي و يرا على فيقول واحد <سؤال> لا يحفر يحفر يحفر يحفر يحفر لا <سؤال> لا هي مثلا مثلا الموضوع ده اهم من الرؤيه الناس بتعطيه التسميه هي فقط ان انت تقدم اي احد يرد عليها الادره معانا الادره معانا عاوز تدري الراي انا بعض الناس قالوا ان فاضل كثير الصفات لانها جائده لكن من فكره التمثيل لانها قويه جيدا ان يتم وان ان الكبير ده مثلا تعمل ضوء اني يعني هذه المساله هي هل هو يعتبر مستحيله او ممكنه والصواب انها يعني ممكن ولا غير ممكن لذا لماذا ليست مستحيله لان المستحيل وقوعه بالعاد والله جزاك من زمان انا انا راء الله هو الدين الكتاب منهج من هو من هو الشيخ يعني ايوه الشيخ عادي عادي من؟, من قال ان من قال ودعم يعني را هو الدين الكتاب سامعني يا اله قد يكون موسيقى موسيقى قد تكون أنت وهمت موسيقى موسيقى موسيقى قد تكون منك واحد شخصا يقال يكون يقصد إلى الكلب فيها لقاءه الكلب على رواصل الأخلاق قال بيت ربي هو مريض كيف يعلم الشخص أن الذي أرقه هو الله؟ لا يعني هو كلام الشيخ خديقنا الأعلى أن يقال كيف يمكن يا... الشخص أن الذي أخوه الله وهو لم يراه ولم يعلمه؟ أنا أعلم أن يخاف أنه هو الشيخ قال أعطب على أفراد قال لماذا كنت أفراد؟ لأن أولاً لابد الشيخ الحدي قال قال هذا أفراد الشيخ الحدي هذا هو أفراد من دليل عن الشيخ قال لأن ذلك هو أحد المنام هو لابد أن يكون أفراد قبل ذلك في حين أن مرأة جاءت من المنطقة والصفات وانا لدي قال لدي شلمة أنه مجموعة بشموط أو كأو جميلة يسأل الشلمة نعم نعم نعم نعم